إن الله لا يهدر القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة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 لا يجهد إيمانهم إنهم لمعكم حبيضت أعمالهم فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويعبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لون تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُرِقِّنُونَ مِنَّا إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ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 أولئك شر مكانا وأظل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد تخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْثَرُهُمْ سُحَطًا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبُّهُمْ عَنِ الْقَوْلِ لَهُمْ الْإِثْمُ وَأَكْلُهُمْ السُّحْتُ لبئس مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيان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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقروا لكفرنا عنهم سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجرهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما منزل إليك من ربك وَا إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ نِسَاءَنَا وَاللَّهُ يَاصْنُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أهل لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ عَتَّاتٍ تَقِيمُونَ التَّوَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا إليكم من ربكم ولا يزيدنك كافرا منهم ما أنزى إليك من ربك ضياء وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون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 وفريقين يقتلون وعسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عنوا وصموا كثير منهم والله بصير مما يعملون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 ولا نفع، والله هو السميع العليم.وَالْيَأْهَالِ الْكِتَابِ لَا تَظُلُّ فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ. قَدْ ظَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَظَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَبِيلِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا صَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهم نعم كن فعلوا لا بئس ما كانوا يفعلون ترا كفيرا من تولعنا الذين كفرون بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخض الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزن إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون، لا تجدن شدة الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين شركوا، ولا تجدن أقربهم ودّا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صار ذلك بأن منهم قسسين ورعبان وأنهم لا يستكبرون.